ربنا وتعاليك نسترسوك قوم من جميع الذنوب وهدوا إليك لا من جاء ولا من منك إلا إليك يا واصل المقطعين أوصلنا إليك وأبلنا عملا صالحا يطلبنا إليك اللهم قسم لنا من خشيك كما تقول به بيننا وبين معصيته ومن طارك كما تبلعنا به جنتك ومن الأبين ما تهوزم به علينا مصارف الدنيا اجلنا وجعلها واستغنا منا وجعلت امرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر مننا ولا تقضنا ضعينا واجعلنا من الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كذينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي يوم أهلك يا من الجلال والإكرام اللهم أصل أحوال المسلمين وأوضاعهم في كل مكان اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاك ما نزل منهم من البلاء يا سميع الدعاء اللهم اجعلنا وللمسلمين من ومن كل هم فرجا ومن كل ضيء مخرجا ومن كل بلاء عافية وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح من أحوالنا نافسد وأصلح منا باطن الروح وظاهر الجسد اللهم يا مصرح الصالحين أصلح تساد قلوبنا نور بصائرنا طهل سرائرنا أسلل سخيمة صدورنا ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رضوح رحيم اللهم افتقنا للتوبة والإثنابة وافتح لنا أبواب القبول والإجابة اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال يا ذا الجلال والاكرام اللهم ما سالناك من خير فاعطنا وما لم نسالك فاجتبنا وما قصرت عنه اعمالنا واعمالنا من الخيرات فبلغنا اليك ربنا ما حببنا وفي نفوس فدذللنا ومن سهل الأسقار والأهوار والأذوار وجنبنا ربنا أبلنا من أسواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار وصد لهم السلام والجد والجد والمالك والاعبد اعوذ بك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين